ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا العذاب اذا صدقتم سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 مَن عامل صالحا من ذكر ام انثى وهو مؤمن فسنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ